وضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جندا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا مَّلَك ٱلذِّمُ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا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 مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلتم عبادي فيقول أأنتم أضلتم عباده هؤلاء أمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان يعرض لنا أن نتخذ من دونك من أولياء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 أرسل قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لَلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُواً كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَأْ أَمْ مَثُورَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يُوَمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلَ وَيُوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا ومن الرحمن أن أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما قنادين فيها حسنات مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله Allah-u-akbar Semiallahu ni man hamida. Abla wa laka alhamd Allah-u-akbar allah